صلاة المعرس والمحصر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفه فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت هذا الباب يا إخوان يبحثه علماء الأصول وعلماء الفقه والمعرس والمحصب مكانان أحدهما بالمدينة والآخر بمكة وكلاهما في طريق الحج أما المعرس التعريس هو النزول في آخر الليل ومنه المرأة العروس لأنه ينزل بها زوجها في آخر الليل وتقول عرس فلان يعني نزل في آخر الليل وهذا اسم لمكان في ذي الحليفة وذي الحليفة يبدأ على المعروف الآن والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاهبا للحج قالوا جاء من طريق الشجرة ولما جاء عائدا جاء من طريق المعرس وكلهم في الوادي وكلاهما معروف الآن عند أهل المنطقة بيرعالي فمسجد الشجرة يقال هو المسجد الموجود الآن ويقال لا هو عن عنه جنوب إلى إيش جنوب غرب ليس بعيدا عن فعند العودة من الحج نزل صلى الله عليه وسلم في المعرس بذل حليفة قبل أن يدخل المدينة والمحصب المعروف الآن فيما وراء المعلات بالبطحة حينما يأتي الإنسان من منا نازل إلى مك الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح أي بطحاءه مكة وهي خلف المعلات ونزل وبات بها ولما صلى الصبح خرج ودعا وخرج إلى المدينة فهل يا ترى كان مجيئه إلى هذا المحل بمكة المحصب ونزوله ومبيته فيه تابعا للنسف كما ذهب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الذهاب إلى عرفات ولكن مجيئه ونزوله فيه لأنه أوسع من الدخول إلى مكة الأصليون يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانا لنص مجمل في كتاب الله فما حكمه بعضهم يقول إذا لم يكن جبلي والجبلي كلبس الثياب وأكل الطعام وشرب الماء والنوم والتزوج كل أمور جبليه كان يفعلها قبل البعث وقبل النبوة فهذه أمور ليست للتشريع ولكن الكيفية كيف يأكل الأكل جبل ولكن باليمين ولا بالشمال باليمين كان ينام ولكن كيف ينام نوم جبل كان على شقه الأيمن نهى عن ينعش يطرح الإنسان على ظهره أو ينبطح على بطنه إذا الكيفية وهنا حج صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقف بعرفات على رحلته هل الوقوف على الرحلة من الحج وهل الإنسان ينزل ولا الأفضل يكون على الراحلة؟ هذه أفعال فاختلفوا فيها من ذلك نزوله بالمحص جاء في المحص ثلاث روايات أو ثلاثة أخبار يؤخذ منها مجمل القضيه منها قول عائشة رضي الله تعالى عنه ليس المحصب من الحج بل نزل فيه صلى الله عليه وسلم ليكون أيسر لخروجه إلى المدينة بدما يدخل مكه وزحام البيوت وغيرها واقبل كل واحد على راحله ولا ما وجاء عن رافع كان صاحب متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يامرني رسول الله ان اضرب خيمته في المحص ولكني بنيتها فجاء ونزل يعني يبقى حديث عائشه وحديث رافع فعل ذلك للعاده ولا فعله قصدا للحج للعادة للعاده لكن ابن كثير في تاريخه وفي مبحثه للنسك وحجه الوداع التي سبق أن نبهنا بأنه أوسع بحث لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن كلها ما ساقه ابن كثير في هذا الباب يقول ما هو هذا المحصر يقول هذا المحصب أصله اساسا يسمى خيف بني كنانه وما هو خيف بني كنانه ومن هم بنو كنانه يقول حينما بعث صلى الله عليه وسلم ودعا الى الاسلام وعاداه قومه وذهبوا وساوموا عمه عليه اعطينا محمد نقتله ونعطيك احسن شاب في مكه قال ما اسخف عقولكم اعطيكم ولد يذبحوه وتعطيني ولدكم اربيه وش هذا العقول والله لكذا واقسم لهم انه سيدافع عنه ما دام حيا حتى وسل في التراب دفينا كما قال ثم لما عجزوا عن ذلك ماذا فعلوا لما عجزوا عن إقناع عمه بإسكاته ولما لما جاء قالوا تعالى نحن مستعدون لمرضة ولد أخي فنادى إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه إن كنت تريد مالا جمعناك جمعنا لك ما يغنيك الدهر إن كنت تريد زواجا زوجناك أجمل امرأة في العرب إن كنت إن كنت ماذا كان جوابه؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لن اتركه حتى يتمه الله أو تذهب هذه عن هذه حينئذ يأثوا منه ماذا فعلوا؟ ها تذكرون؟ ذهبوا وكتبوا صحيفة المقاطعة تامروا على إيش؟ قال خلاص نحن احنا ما قادرين احنا على بنهاش ماذا نفعل نقاطعهم لا تبايعوهم ولا تشارونهم ولا تزاوجوهم ولا ولا الى اخره وانحاز بنو هاشم بن فين في الشعب ليش بسبب هذه الصحيفه الظالمة وكان اثر ذلك كما تقول خديجة رضي الله تعالى عنها جاءت بمالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نادي قريش حينما سمعت منه قال ارهقتك في مالك ضاق على الناس فجاءت بمالها وفي نادي قومها وقالت يا محمد هذا مالي بين يديك والله لا امنعك شيئا اخذت منه حيث باشئ ومكث المسلمون في الشعب حتى اكلوا ورق الشجر خديجه بتجارتها كان الواحد اذا تعاطف على ذي رحم منه يحمل البعير طعاما ويأتي به إلى فم الشأن ويتركه يضربه ويذهب البعير حتى لا تحمل مسؤولية مقاطعة المعاهدة الظالمة إلى أن أخبر الله سبحانه رسوله جاء جبر قال يا محمد الصحيفة الظالمة كتبوها وعلقوها في الكعبة قال الصحيفة انتهت الأرض جاءت وأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة فاخبر الرسول قومه قال صحيفه ما في صحيفه الصحيبه راحت اكلتها الارض في جوه الكعبه مغلق عليه لا هو ولا غيره يدخلها فقالوا ففتحوا الكعبه فوجدوها فعلا واخيرا وجدوا انفسهم بانهم ظلموا وانهم قطعوا ارحامهم فتآمر جماعه على أن يلقوا هذه الصحيفه فأخبرهم قال لا تلغوها ولا شيء هي قد انتهت ولما فتحوا لإلغائها وجدوها أكلتها الأرض أين كتبت تلك الصحيفة الظالمة؟ في خيط بني كنانا موضع محصد فيقول ابن كثير كما أنهم في الجاهلية اجتمعوا وتآمروا على صحيفة الظلم والبغي في البلد الحرام ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي شعائر الله فيه بجماعة المسلمين يبدل المكان ايش بعدما كان نادي ظلم اصبح منتدئ عبادة وطاعة لله اذا يكون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قصد النزول فيه ولا لم يقصد يكون قصد النزول فيه على هذا التأويل ومهما يكون من شيء فقد اتفق العلماء جميعا أن من مر بالمحصر ونزل إلى مك وطاف الوداع أو الافاضه وسافر ولم يصل فيه فرضا واحد ولم يعلم به عند مرور وجاء من طريق آخر فلا شيء عليه في حجه لا دم عليه ولا نقصان عليه لأنه قد تم حجه بانتهاء رمي الجمرات وهذا من تتمه الحج ومن بقاياه فليس هناك عليه الزام بالنزول هناك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحاطب على النزول هناك ابن عمر له خصائص في الحج كان يفعل أشياء لم يفعلها أحد من الصحابة غيره كما نعلم نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ونزل عند الوادي ونزل وأراق بوله ثم توضع فقاله أسامة الصلاة قال الصلاة أمامك ابن عمر ما يحج ويمر بهذا الوادي إلا ينزل ريق الماء لرق الماء ما لا دخل في النصر الصحابه رضي الله تعالى ما فعلوا ذلك يهمنا أن ابن عمر إيش؟ يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العد حتى بالأعمال العادية حتى قال ما فاتني شيء من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العد إلا شيء واحد لم أستطعه وهو الطواف على الراحلة لأن الرسول طاف وهو على رحلته لم يكن هناك بنيان للمسجد كان الطواف والكعبة بدون جدران لكن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي بنى للمسجد الحرام سور وجعل له أبواب وحفظ المسجد والمطاف والكعبة دون أن يدخلها العيش الدواب فابن عمر يقول أسفت على هذا أن ما طفت راكبا راحل كما طاف رسول الله ولكن إذن أن في المحصف يكون من الحج ولا يكون بعيدا عن ليس من أعمال الحج وإن كان صلى الله عليه وسلم نزل فيه وابن كثير او غيره يربط هذا النزول بكتابة تلك الصحيفه الظالمه فهذا من شيء من باب اخر ولا علاقة له اذن بالحج من نزل فيه فبها ومن لم ينزل فيه فلا شيء عليه والله تعالى اعلم